وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَمْلٍ مُخْتَلِفٍ فَكُوْعَنْهُ مَنْ أُفِكْ أُتِلَ الْخَرَّاسُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَمُدِّنُونَ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 إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستوفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروف وفي الأرض آيات للبوقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل أنكم تنطقون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 فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بولاب عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك İnnehu ve Al-Hakim